فضوا بأن يكونوا مع الخوالف وقبع على قلوبهم فهم an an سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم تولوا وان يدهم تفيض من ندم وحسما ان يجدوا ما ينفقون ان المس رَبُّ بِأَن يَكُونَ مَن خَلَفَ فِي مَا قَضَى اللَّهُ عَلَى